أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا وَلَمْ يَقْتُلُوا وَكَانَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ آخَرَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحق.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 فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن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 لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيَانٌ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا يقين ايمانا اولئك يجزون الغرفه بما صبر ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي